سلام من يخصن القسم سلام شمل العوامر مع سلامين بعثا مره شاعر ما هدا فاله ونام يفنت به الهاجوس ومره يشبثه مرة